وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم اما بعد مرض النبي عليه الصلاه والسلام وطبب في بيت عائشه ام المؤمنين ام عبد الله رضي الله تعالى عنها ولما لا وهي الصديقه بنت الصديق الأكبر ابي بكر رضي الله تعالى عنها وعن أبيها ثم ذكرت لكم أن النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الخميس خرج إلى المسجد يهادى بين رجلين تخط قدماه في الأرض حتى شاهد الصحابة ورأوه وصلى بجوار أبي بكر وكان ذلك على يسار ابي بكر فصلى أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصلى الناس جميعا بصلاة أبي بكر رضي الله تعالى عنه وقبل أن يموت النبي عليه الصلاة والسلام بليال كانت له وصايا من هذه الوصايا الصلاة الصلاة وما ملكت أيبانكم. والصلاه منصوبة على الاغراء والتقدير الزموا الصلاة الزم الصلاة ولا تضيعوها فكان من آخر وصايا النبي عليه الصلاة والسلام أن حافظوا على الصلاة ولا تفرغوا فيها فالصلاة قدرها عظيم. ولم يفرض ربنا سبحانه وتعالى فريضة في السماء إلا فريضة الصلاة ولم يجعل النبي عليه الصلاة والسلام فريضة بعد التوحيد فارقة بين الإسلام والكفر إلا ما كان من شأن الصلاة بين الإسلام والكفر ترك الصلاة أو الصلاه فمن تركها فقد كفر وقد أجمع الصحابه على كفر تارك الصلاه ووجوب قتاله ووجوب قتاله وبذلك حاجج ابو بكر عمر رضي الله تعالى عنه في قتال مانع الزكاه والله لا من فرق بين الصلاه والزكاه فلم يرى الصحابه كفرا بعد الشرك أشد من ترك الصلاة وكان الصحابة من أشد الناس حرصا على الصلاة بخلاف هذه الأزمان نصلي نافلة الأوقات ونصلي فضلات الأوقات دون حضور ولا خشوع ولا قلب فنسال الله تعالى أن يصلنا بخيره وأن يوفقنا إلى طاعته الوصية الثانية من وصاياه صلى الله عليه وسلم التحذير من اليهود والنصارى. لقد ذكر عند النبي عليه الصلاة والسلام كنيسه بالحبشة وذكر له من تصاويرها وشأنها فقال النبي عليه الصلاة والسلام أولئك أي اليهود والنصارى شرار الخلق عند الله يوم القيامة إذن شرار الخلق عند الله يوم القيامة اليهود والنصارى ذلكم إذا مات الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وهناك زيادة وصوروا له التصاوير فإني أنهاكم عن ذلك اذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن اتخاذ القبور مساجد عن اتخاذ القبور مساجد والنبي عليه الصلاة والسلام كان محافظا على التوحيد أن يهمش أو أن يخدش أو أن يخترب منه بشيء يفسده. وإذا تتبعنا مفردات ذلك سنجد طائفة عظيمة تدل على ذلك المعنى وحسبكم أن تطالعوا هذا الكتاب الفذ في هذا الباب وهو كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وفي البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سمعت سمعت وأصغط والإصغاء إنما يكون عن شيء هامس فهو أخص من مطلق السمع أنها سمعت وأصغط إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت قبل أن يموت وهو مستند إلى صدرها يقول اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى الله أكبر نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل يدعو الله عز وجل أن يغفر له وأن يرحمه اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى وعند أحمد بإسناد صحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أيضا قالت قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه بين سحري ونحري فلما خرجت نفسه لم أجد ريحا قط أطيبا منها ما شاء الله عندما مات النبي عليه الصلاة والسلام لم تجد ريحا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الموت بأبيه وامي ونحن جميعا فداءه ونموت من أجله صلى الله عليه وسلم كانت وفاه حبيبنا وإمامنا وقدوتنا وخير أمتنا كانت وفاته يوم الاثنين قبل صلاة الظهر في حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها اذا يوم الاثنين يوم ولد فيه رسول الله وفيه أيضا قبر كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه بالسنح عند طرف المدينة فأقبل على فرسه فلما نزل دخل المسجد لأن الحجرات كلها أغلقت إلا حجرة من عائشة رضي الله تعالى عنها إلا خوخه أبي بكر رضي الله تعالى عنه فلما دخل المسجد لم يكلم الناس حتى دخل على عائشة وهذا هو التريث أن الإنسان لا يهجم على الأمر هجما بل لابد أن يتأنّ و أن فإن الله تعالى يحب الأناه فإن الله تعالى يحب الأناه ويكره العجلة. وفي الحديث المشهور الذي في إسناده كلام العجلة من الشيطان. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد القيس للأشج العصري. زعيم وفد عبد القيس ان فيك, إن فيك لخلتان يحبهما الله ورسوله قلت يا رسول الله ما هما قال الحلم والاناه الأناه التريث التمهل عدم الهجمه على الشيء عدم التسرع لا تتسرع في حكم ولا تتسرع في فعل ولا تتسرع في قول فإنك في ساعة ما لم تتسرع فإذا تسرعت ملكت ولم تملك فإذا تسرعت ملكت ولم تملك أنا تكلمت ما رأيك في فلان رايي فيه كيتو كيتو كيت وكيت وكيت. تكلمت اذا الكلام ملكني ولم أملك إذا أردت بعد ذلك أن أعدل كلامي هيهات هيهات لكن أنا في ساعة ما لم أتعجل أنت في ساعة ما لم تتعجل في قول أو فعل في قول أو فعل إياك إياك والعجلة إياك إياك والعجلة وعليك عليك بالأنا فإن الأنات خلق لا يأتي إلا بخير أبو بكر انظروا إلى أناته انظروا إلى أناته وتمهله وجميم أدبه وعظيم فضله وقوة جأشه الناس جميعا ثكلا من هول ما سمع من وفاته صلى الله عليه وسلم وهو يأتي على فرسه من غير سرج الفرس ما فيش علينا بردع ولا أي حال حتى ولا اشكار ولا شوال يمتطي ظهره يأتي يدخل المسجد ثم يدخل إلى بيت عائشة رضي الله تعالى عنها فقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسجن ببردة حبرة ببردة حبرة فكشف عن وجهه بأبيه وامي صلى الله عليه وسلم ثم أكب عليه فقبله ثم بكى. قبل أن ثم بكى. سألة عجيبة جدا يا إخوان. لما إنسان يكون مصاحب واحد مدة طويلة ثم يفتقد. كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه مصاحبا انفاس النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أكثر ما كان يقال جاء أبو بكر جاء النبي وأبو بكر وعمر ذهب وأبو بكر وعمر. قال وأبو بكر حاضر أبو بكر صاحبت أنفاسه نفس النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي ذلك اليوم الذي يكون فيه الفراق ويحدث فيه الوداع ويقع فيه الحين ويكون فيه الانفصال إلى الرمث ثم بعد ذلك لا لقاء إلا إذا أذن الله طبعا هذه معاني جياش يدخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في رأسه وذهنه وقلبه هذا هو رسول الله الذي حمل الدعوة في مكة وصابر المشركين وجاهد في الله حق جهاده واوذي في الله حق الإذا فما حاد عن دين الله فما حاد عن دين الله ولكن كان قويا بربه قويا بما يحمل هذا هو رسول الله الذي كان يجلس معه في دار الارقم والذي كان يسير معه في شعب مكة والذي كان يهاجر معه والذي, هاجر معه والذي كان يقرأه أو يقرأ له القرآن ويسمع منه القرآن هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي قابل أن يكون زوجا لابنته يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو زوج بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها وعن أبيها هذا ورسول الله الذي أمل الناس والذي أسمعهم القرآن والذي حكم والذي فصل هذا ورسول الله الذي تجلت أخلاقه وسمت خلاله فكان قرانا يمشي على الأرض هذا رسول الله الذي جيش الجيوش وبعث السرايا وأقام الحق وأزهق الباطل وكسر الأصنام وأدخل الناس في دين الله أفواجا بعد أن صابرهم وجالدهم سنين عدد ثم بعد ذلك يأتي فيموت يأتي فيموت سبحان الله طبعا هناك يعني إيرادات يمكن أن تدخل على القلب وعلى العقل عندما تجد من تحب مسجى بين يدي إنها لحظات، ولكنها تمثل التاريخ كله. تمثل التاريخ كله. إنك ميت وإنهم ميتون. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، وما جعلنا لبشر من قبلك وما محمد إلا رسول. قد خالت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل إن قلبتم على أعقابكم. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين إذا نحن في حاجة إلى الدين الدين ليس في حاجة لنا مطلقا الذي يتنكب الطريق إنما يبلغ اذاه نفسه فحاله كحال الطاعن نفسه وحال المتردي من شاهق أما الذي يلتزم جماعة الملتزمين ويحاككهم ويكون ربيبا لهم ناصحا أمينا لهم معينا لهم فهذا هو أبو بكر يدخل فإذا النبي عليه الصلاة والسلام مسجى نائم يكشف عن وجهه ويكب على وجهه يقبله وهو يبكي يقبله وهو يبكي ثم قال بأبي أنت أمي يا رسول الله بأبي أنت أمي يا رسول الله والله لا يجمع الله عليك موتتين ابدا لا يجمع الله عليك موتين أبدا أما الموتة التي كتبت عليك فقد ميتها اللي هي ترك وفي حديث ابن عباس أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه خرج إلى المسجد وعمر رضي الله تعالى عنه يكلم الناس بيقول لهم ايه بيقول لهم ان محمدا لم يمت وانما ذهب لملاقات ربه كما ذهب موسى لملاقات ربه وانه راجع او قافل يقطع رقاب رجال من المنافقين الناس اللي بيقولوا هو مات ما ماتش إن محمد لم يمت وإنما ذهب لملاقات ربه عمر رضي الله تعالى عنه هذا الجهبذ هذا الفاروق هذا الذي كان شيطان يفرق منه هذا الرجل البكاء الذي لا تأخذه أو لا يأخذه في الحق لومة لائم هذا الرجل انظر إلى مقامه انظر إلى مقامه يصيح بين الناس ويقول إن محمدا لم يمت وإنما ذهب إلى لقاء ربه كما ذهب موسى لقاء ربه ثم يأتي فيقطع رقاب ناس من المنافقين قعد بقى يصيح بقى في المسجد صائح في المسجد وهو عمر وهو عمر سبحان الله عندما كنت في العمر الأخيرة تعمدت أن أذهب ناحية جبل عمر بين جبل عمر وبين الكعبة مسافة لا تقل عن اثنين كيلومتر. سبحان الله هذا الجبل سمي بجبل عمر لماذا؟ لأنه في بعض الروايات أن عمر وقف على هذا الجبل وقال من أراد أن ترمل النساء. ويثكل أولاده فليتبعني وراء ذلك الجبل اللي عاوز بقى يعني إذ أتل فامراته بغير زوج وولاده بغير أب يجي وراء الجبل ده بقى وشوف اللي يحصل فكنت أتعجب أخذت أتأمل إلى هذا الجبل عمر وقف على هذا الجبل وأخذ ينادي الناس وهم حول الكعبة ما جرى أحد أن يقوم من مقامه. هذا القوي الجل يهيج بين الناس ويرفع صوته قائلا ما سمعتم حد يدري يكلمه لا وننظر إلى فضيلة أبي بكر لنؤسس على ذلك ما أسسه أهل العلم من دلالة ساذكرها الآن ان شاء الله دخل أبو بكر رضي الله تعالى عنه فقال اجلس يا عمر فأبى عمر أن يجلس فقال اجلس يا عمر فأبى عمر أن يجلس فتشاهد أبو بكر أي استفتح خطبه فأقبل الناس إليه انظر لهذه إلى هذه المسألة أي ترك الناس عمر وأقبلوا إلى من؟ إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه فقال أما بعد أي بعد أن تشاهد قال أما بعد فمن كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت قال الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم الايه قال ابن عباس فوالله كأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر فتلقاها الناس كلهم فما سمع بشر من الناس إلا وهو يتلوها اسمع إلى جملة أبي بكر من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت هذه الجملة تشعرك بشخصية أبي بكر ومكانته في الدين وهي مكانة المتبع اللازم مكانة المتبع اللازم غرز النبي صلى الله عليه وسلم اللازم غرز النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك في كل المواقف كان كلام أبي بكر هو المسدد في المواقف التي فيها اضطراب وحدث فيها لغط كان كلام أبي بكر هو الكلام المسدد والعلم من أعظم هذه المشاهد مشهد الخديدية عندما كاتب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أهل مكت في عام الحدىيبي غاضب عمر يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أليسنا على الحق؟ بل أليس على الباطل؟ بل فلما الدنيا في ديننا فالنفصل بيقول له اني رسول الله يروح لأبي بكر يا أبا بكر أليس على الحق؟ بل أليس على الباطل؟ بل فلما الدنيا في ديننا قال يا عمر إنه رسول الله وان الله تعالى ناصره فالزم غرزه فالزم غرزه يبقى مين اللي كان اسد وقول مين هو الموفق قول الملهم ولا قول الصديق المتبع قول الصديق المتبع فهذا دلاله على ان مقام الاتباع اعلى من مقام التحديث اعلى من مقام التحديث وان مقام التصديق أعلى من مقام الإلهام قال النبي عليه الصلاة والسلام إن في كل أمة محدثون أي ملهمون وان يكن في أمة أحد فعمر الخطاب يبقى الناس الملهمين المحدثين الذين يلقى الحق في قلوبهم وعلى ألسنتهم منهم من يا أخواننا عمر رضي الله تعالى عنه ومع ذلك كان مقام أبي بكر أعلم مقام عمر كان مقام أبي بكر أعلم مقام عمر السؤال ما هو مقام أبي بكر مقام التصديق اثنين والاتباع ده مقام أبو بكر التصديق والاتباع قال الله عز وجل من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقه وبعدين ذلك الفضل من الله إذا يمن الله تعالى على من يشاء بالنبوة وعلى طائفة أخرى بالصدقية وعلى طائفة ثالثة بالشهاده وطائفة أخرى بالصلاح والصلاح وراء ذلك جميعا وراء ذلك جميعا والاتباع، الاتباع كان من أشد الناس اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام كان مين كان أبو بكر ولذلك لم يرضى النبي عليه الصلاة والسلام أن يام احد بعده إلا أبو بكر يأبى الله ورسوله إلا أن يام الناس أبو بكر شوف يأبى الله ورسوله إلا أن يأم الناس أبو بكر. أبو بكر هذا دلالة على مكانة شريفة ومقام عال لا ينال بالدعوه وإنما ينال بالتحقيق وهذا كله فضل الله عز وجل قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده يمن عليهم تارة بالرسالة وهذا سياق الآية وتارة أخرى بالصدقية وتارة ثالثة بالشهاده وتارة رابعه بالصلاح إذا دي أرزاق والسعيد من أكثر من دعاء الله عز وجل أن يرزقه ما شاء بقى رسالة ولكن يرزقه ماذا المقام الأعلى بعد رسالة وهو الصدقية الصدقية أبو بكر عندما سمع بالإسلام سارع وصدق وما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بشيء إلا سارع في أبو بكر وصدق حتى هذه الحادثة العجيبة حادثة عجيبة وهي حادثة الإسراء والمعراج بعض المسلمين هذه الأيام ربما لا يطيق عقله أن يتحمل هذه الحادثة إن واحد يروح من مك إلى بيت المقدس وبعدين يطلع إلى السماء السابعة ثم بعد ذلك يصعد إلى لا ثم ثم يحدث بعد ذلك الترداد في شأن الصلاة ثم بعد ذلك ينزل إلى بيت المقدس ليصلي بالملائكة ثم ينطلق إلى مكه ده كله في ليلة واحدة في بضع ساعات إذن كلام ده عقولهم لا تحتمل عفاهم الله وعافانا الله أن يصيب الله تعالى عقولنا بما أصاب عقول هؤلاء النوكة الحمقى طيب سؤال بسيط لو جبنا شوية تراب, شوية تراب نقول لك التراب دهوت هنخلي منه لحم وعضم وجلد وأعصاب ونخلي منه جهاز دوري وجهاز عصبي وجهاز بولي وجهاز هضمي وجهاز تنفسي ده كله منين من التراب مش كده وبس سنمد هذا الجسد المصنوع أو المخلوق من التراب بكمية هائلة من الشعيرات الدموية حدثني بعض الاساتذه الكبار في الطب أن الشعيرات الدموية الموجودة في جسم الإنسان ممكن تلف الكره أرضية عدة مرات يعني شعيرات اللي بيسمك ده لو لزقنا شعر في بعضها الكرة أرضية كلها تلف عدة مرات ده كله من إيه ده كله من إيه من حفل التراب من تراب من تراب طب العقل يحتمل ذلك لكن عندما أخبر الله تعالى بذلك قلنا إيه خلاص سمعنا وطعنا اذا أسعد أمة بمقام الصديقيه هي أمة الإسلام أعظم أمة تسعد بهذا المقام هي أمة الإسلام لأننا نزدى في كل حاجه إنتم مخلوقين من تراب احنا مخلوقين من تراب إنتم هتموتون ماشي إباحنا هنموت طب إنتم ستبعثون بعد الموت خلاص نؤمن بالبعث بعد الموت وبعدين بعد البعث في عشق فنؤمن بالحشر في موقف نؤمن بالموقف في هناك حوض نؤمن بالحوض، في هناك شفاعة نؤمن بالشفاء، في هناك شمس تقترب من رؤوس العباد نؤمن بذلك في تخاصم الناس في عرصات في يوم القيام نؤمن بذلك تفي هناك حساب نؤمن بذلك تفي هناك عرض نؤمن بذلك تفي ميزان نؤمن بذلك ميزان تتوازن به الحسنات والسيئات وطارسا يوزن به الناس وما يعملون نؤمن بذلك ففي هناك صراط والصراط احد من السيف وادق من الشعر ونمشي عليه اه هتمشي عليه نؤمن بذلك نؤمن بذلك طب الصراط ده مضروب بين ظهراني جهنم يعني لا يقع يقع فين في جهنم طب وجهنم دي من فوقها لتحتها قد إيه؟ سبعين خريفا يعني حجر لو ترامى من شافر جهنم يوصل لقعرها بعد سبعين سنة يا اله نؤمن بذلك طب بعد ذلك في هناك أهل الأعراف في كده مكان بعد الجسر كده لتطير لتطير نؤمن بذلك طب فيه بعد ذلك الموت يتجسد في صورة كبش أملح أقرن يذبح بين الجنة والنار حتى يراه الناس جميع نؤمن بذلك طيب الجنة والنار مخلوقتان لا تثنيان ولا تبيدان مخلوقتان لا تثنيان ولا تبيدان فأهل الجنة منعمون فيها وأهل النار أشقياء فيها نؤمن بذلك نؤمن برؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة وجوه يومئذ ناضره إلى ربها ناظرة الأمة الوحيدة التي تؤمن بهذا جميعا هي أمة الإسلام أمة الصديقية وذلك ما فيش هناك أمة على وجه الأرض حققت المقام العالي اللي هو المقام بعد مقام نبوة اللي أمة الإسلام الأمة الوحيد الأمة الوحيد قارنوا مثلا بين الصحابة وبين بني إسرائيل قرن بين الاثنين قرن بين أمة إسلام وبين أمة اليهود والنصار أمة بني إسرائيل كم رسول لهم قال الله كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسكم فريقا كذبتم وفريقا تقتلوا كلما تدل على ماذا على الكفر والاستمرار كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم ياتكم نذير إذا كلما تدل على ماذا؟ على الاستمرار المتضمن معنى الكثرة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله استمرار يتضمن معنى الكثرة إذا كلما تدل على إن يفنك رسل جدا جت لبني إسرائيل مع إن عمر امه بني إسرائيل قصيرة طيب كم رسولا بعث إلى أمة الإسلام كم رسولا رسول واحد هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم السؤال الثاني هل بعث بعده رسول لا لانه صلى الله عليه وسلم قال فأنا خاتم النبيين ليس بعده رسول طب حاجة تانية ولأن بعثته دلالات على قيم الساعة بعذّ أنا والساعة كهتين ثم جمع بين إصبعيه كهك طيب سؤال بعد ذلك هل هذه الأمة رأت النبي محمد لا إذا هي أسعد الأمم بالإيمان بالغيب مش مجرد تصديق بس لا والإيمان بالغيب طب حاجة ثالثة طيب هل الإيمان فتر في قلب هذه الامه حتى اندثر وانقطع فيحتاج الى رسول لا يا الهي ففي كل زمن يجي طائفه من الناس يجددون شباب هذه الامه مش شباب الدين الدين لا يهرم ابدا الدين لا يهرم ابدا دين الاسلام لا يهرم ابدا دين ثامن لانه دين الله الدين الذي ارتضاه الله الدين الذي من أجله فطر الله السماء والأرض الدين الذي من أجله يكون البعث ويكون الحساب ويقام الفساطيط فصطات أهل الحق وفصطات أهل الباطل سبحان الله ما وجدنا أبدا أن عرى هذا الدين قد انحلت أو انحلت أو ضعفت أو وهد وانما الضعف يصيب من يصيب المسلمين سبحان الله لماذا ننظر وهذا المعنى قلته من قبل شباب دهن ما الذي اتى بكم الى هنا ده سؤال خطير جدا يا اخواني فالمخابرات العالميه ودور العالم كلها تجاهدكم حتى تحول بينكم وبين دينكم كل الجهد العالمي مصبوب لهدف واحد ليس القضاء على المركسية ولا اليسارية ابدا كل الجهد منصب القضاء على الإسلام والحيلوله بين المسلمين وبين إسلامهم ليه؟ لأن المسلم كالأسد كالليث الهصور، ولكنه واخد حون مخدره مخدر فالأسد بتخضر بيفتح عينه بس الأقزام بيطرقون عليه بالنعال بيدسوا عليه بالنعال وهو أسد والأقزام الجرذان الحقيره المريضة يمكن أن تضرب هذا الأسد بذيلها ربما تطرف عينه ربما تبول عليه لكن هذا الأسد يكون عنزا لا يبقى الأسد اسدا حتى ولو كان مستضعفا فبالأسد ده لو انتفش وفاء يقدر الفرج نحيته لا ييجي أي حقير حيوان حقير يقدر يجي نحيته ما يقدرش إذن المطلوب أن تكون أمة الإسلام مغيبة عن واقعه. ده المطلوب يأخذ مخدر عشان يبقى عايش ومش عايش عايش ومش عايش عنده دماغ لكن دماغه مش في دماغ امال دماغه فين في بطنه دماغه في بطنه او دماغه في جيبه او دماغه في شهوته او دماغه في منصبه لكن دماغه في دينه لا هو مش عاوز الدين قال ربي ان الذين كفروا شوف الاسماء الموصوله تدل على العموم ده اجماع الاصوليين الأسماء الموصولة تدل على العموم فقوله إن الذين كفروا يعني كل الكفار وصدر الخطاب بان الدل على التوكيد الله عز وجل لا يحتاج كي يؤكد أخبارا ولكن يريد أن يجعل هذه الأخبار يقينية في قلوب الأمة الإسلامية يا إخواني هذا القرآن لابد أن يكون به حياتنا حياتنا لمدة أن تكون بالقرآن لا بشيء آخر وأي حياة بغير القرآن تعسن لهذه الحياة وبئس لهذه الحياة إن الذين كفروا كفروا طيب وكفروا تدل على أن هناك إرادة جماعية وستجد ان كل الضمائر الموجودة في الآية تدل على الجماعة ما تلقيش واحد كافر بينكر لوحده لا ولا أمة كافرة تنكر لوحده لا نجد هناك التعاون الاستراتيجي والتحالف الكافر الدولي لمحاربه الإسلام والقضاء على المسلمين إن الذين كافروا وبعدين ينفقون وبعدين أموالهم وبعدين ليصدوا عن سبيل الله قال رب هذه تحالفات عالمية اه؟ للقضاء عن الإسلام والمسلمين تحالفات من أجل تغيير مناهج التعليم عند المسلمين لماذا الزنوج في أمريكا من أكثر الناس تحالفا وتعصبا لليهود ليه بسبب مناهج التعليم بسبب مناهج التعليم قامت هناك مشكلة كبيرة جدا بين اليابان وبين الصين الصين قالت لا يمكن نقيم على دبلوماسيه مع اليابان ولنرفع المستوى الدبلوماسي بيننا وبين اليابان حتى تقوم اليابان بحاجتين ايه هما واحد الاعتذار عما فعله الجيش الياباني مع الشعب الصين الجيش اليابان ده لما دخل الصين جعل الصين مستعمرة يعني عبودية مطلقة كان الجند الياباني يتقلب بين الصينيات يعني يعني يفعل ما يشاء وكلهن إماء له لابد من اعتذار وذلك مع مضي يعني عشرات السنين لابد من الاعتذار اثنين لابد من تغيير المناهج التعليمية التاريخية التي تؤسس العداء للصينيين يبقى لابد من تغيير ايه المناهج في اليابان العيال في اليابان ما يدرسوش ان العدو لهم هو الصين لا دي تتحذف من المناهج وبالفعل تم حذف ذلك تم حذف ذلك وعادت العلاقات والامور مشرة تمام نحن الان الى هذه اللحظة لم تقم اوروبا بالاعتذار عما فعلته بديار المسلمين اوروبا استولت على ديار المسلمين وقتلت الملايين من شباب المسلمين الملايين قتلوا على يد الأوروبيين في كل البلاد الإسلامية مش كدوا وبس استولوا على خيراتنا ومقدراتنا واستباحوا أعراضنا وأوطاننا وجعلونا مسخا سخيفة في أيديهم يحركونها كيف شاء ويا ليتهم اكتفوا ولكنهم تجرؤوا على الإسلام وتجرؤوا على نبي الإسلام وتجرؤوا على القرآن كلام الله عز وجل هل قامت أوروبا بالاعتذار؟ ما قامت إذا كان إذا كان الأنبى الفاتيكان قال بأن اليهود لم يشاركوا في صلب المسيح مخالفاً بذلك عقائد النصارى قاطلة حتى يجامل اليهود حتى يجمد اليهود وألمانيا اعتذرت رسميا لليهود وكل مسرائي العزل خمسة ستة مليار دولار تم أيل إن النازيين دبحون وعالوا المدابع فألماني تم ديالهم خمسة ستة مليار دولار وكل سن لابد الرئيس الألماني يروح يزور النصب التذكاري بتاع محرقة اليهود ويقعد ويقضي هناك ويقوم كتب لهم شيك بخمسة ستة مليار دولار طب يا ولدا ملايذ المسلمين الذين ذبحهم من الذي يطالب بحقه لم تقدم أوروبا اعتذار ولم تدفع تعويضا ولم تغير مناهجها لتغيير عقليات أوروبيين الرسام الشيء المجرم الذي يرسم نبينا صلى الله عليه وسلم يا اخواني دا مش فعل رسام دا نتيجة حضارة أوروبية عفنة تعادي إسلام وتكره المسلمين فالمساله مش مجرد رسام لا مسألة أوسع من ذلك المسألة أوسع من ذلك إذا يكاد لكم ينفقون الأموال العريضة هناك في أمريكا يصورون اليهود أنهم أمة مضطهبة عذبت على يد الألمان وفصلت فصة عنصريا وأن الجستابو أي المخابرات الألمانية قامت بدور قاتل في تدمير الشباب اليهودي طيب مين يا أخوانا في المجتمع الأمريكي الذي اطهدت وتفصل فصل عنصري؟ واتمارس ضده كل أنواع الذل والاضطهاد في أمريكا كان الأبيض لو نادى على رجل أسود تعال يا انت امسح مسح الجزمة لو ما راحش مسح الجزمة كان يضرب الرصاص فكان السود عبيد عند البيت في أمريكا لغاية سنة 1968 كان السود يخدمون البيت لهم أحياء لوحدهم بصات لوحدهم يحرمون من كل الوظائف السيادية تعدلت هذه المسائل بعد أواخر الستينات لا سيما في فترة نيكسون طيب يبقى لما يدرسوا في الكتب ان اليهود كانوا بيضطهضوا وكانوا كانوا. السود لم يقرأوا الكلام ده يحسوا بايه يحسوا بايه بالتعاطف تجاه اليهود بالتعاطف تجاه اليهود فالزنوج النصارى في أمريكا أشد تعصبا لإسرائيل من الأمريكان البيض، دي مسألة يعني مقررة وبالتالي يعني لا تباش وتهاش ويأتي الحمق يرقصون ويغنون ويقولون لقد تغيرت السياسة الأمريكية وسيقام العدل أبدا أبدا أبدا المسألة مش كده. اضرب لكم مثل بسيط ومعلش لهذه القصه اثنين محكوم عليهم بالاعدام ولابسين البدله الحمراء واحد منهم راح يشاوش راح جهل راح ضربه على الله قال انت يلا عشان هنتعدمك دلوقتي بيمشي ازاي يكلبش في الارض ويقعد يصوت سيبولي أنا مش ويقعد يكلبش طقسه الاعدام ممكن تاخد نص ساعه وقت لما يدموه واحد تاني يتطرف يا حبيبي ده مساله بسيطه جدا خطي بس معاي كده امشي بس كده معاي كده هه بالراحه لا خل... بالراحه بالراحه ويطبطب عليه ما تخافش ويقعد يطبطب عليه طب يطلع السلم ده معاي واحده واحد اطلع يطلع كده طب بالراحه هه كوي شاطر شاطر ويوم وقفوا ومحطين خلال عشر دايبه ايه بيعدموه ده اللي بيحصل بوش بيضرب على القفل والتاني بيطبطب لكن نتيجة ايه واحدة. النتيجة واحدة الحبل لابد يتحط على الرأبة ويتشنق الرجل ذا كذلك النتيجة واحدة معاداه الإسلام ومحاربة المسلمين والتضييق عليهم في أرزاقهم وعاقائدهم وتربيتهم وتعليمهم واقتصاديتهم حتى تكون هذه الأمة امه في ذيل الأمم تكون أمة عابدة للأمة الأمريكية ده هو المطلوب واحد عاوز يعمله بالأفا وتاب يعمله بالإيه بالطبطب لكن النتيجة واحدة قال ربي عز وجل مبشرا المؤمنين فسينفقونها أموالهم دية هينفقوه ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون هذا كله في الدنيا والذين كفروا إلى جهنم يحشرون إذا من الذي أتى بكم إلى هنا وعانكم ووفقكم وألزمكم كلمة التقوى وجعلكم حقيقيين بها وأهل لها محبين لها معلنين لها من الذي أوضع في قلوبنا حب السنة وتحمل الأذى من أجلها إنه الله رزق الله عز وجل رزق الله عز وجل إذن أبداً لن يضعف هذا الدين وأبداً لن ينمحي هذا الدين وإذا نمحت أمة ستأتي أمة وإذا محينا سياتي أولادنا وأولاد أولادنا ليقيموا الدين بإذن الله تبارك وتعالى وهذه سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا حدث خطير جدا كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حدث في منتهى العجب ولكن هذا الحدث لأهميته سأجعله في الدرس القادم لكن لابد أن تعلم ما هذا الحدث الجلل الذي بالفعل غير تاريخ المسلمين إلى هذه اللحظة بل إلى يوم قيام الساعة ما ذلك الحدث سنعرفه بإذن الله تبارك وتعالى وكانت وفاة النبي عليه الصلاة والسلام كان سنه عند وفاته ثلاثا وستين سنة رضي الله تعالى عن أبي بكر وعن عمر وذلك أيضا كان سن صاحبين إن شاء الله نكمل الموضوع في الدرس القادم وأخبركم بهذا الحدث الجلل الذي يجب عليكم أن تعلموه وتقفوا على ثوائده وتعرفوا أهميته حتى يكون منكم على ذكر والله تعالى أسأل أن يوفقنا إذا خير كله